رضي الله عن سيدنا الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا ك معبود و لا كنسعين استقم الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقينون الصلاة ومما رزقنا من في قوم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبن آخرتهم يقينون أولئك على هدى ان يكمل فيكم وعندكم لانفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا عنياؤهم الطاقرين انا ولا تعمنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين ألف لا صدق لي ما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل يدلل الناس وأنزل الفرقان يا أيها المتفر قم فأنبر وربك فكبر وثيابك فطهير والوجد فاحجر ولا تمن تستكفر ولربك فاصر اقرأ اسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك نكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الكيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان لا تضغم في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان تبارك اسم ربك بالجلال من سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبع لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء معلم والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلجف منا وما يخرج منها. وَمَعَكُمْ <Sessizlik> أَنَّ <Sessizlik> <Sessizlik> من شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاتات في العقاد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، اللهم يا من هو كذلك وهو على ما وصفه به عباده المخلصون من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء الموقنين والأئيل المقربين من أهل سمواته وأرضه وسائر الخلق أجمعين. أسألك بها وبالآيات والأسماء كلها وبالعظيم منها وبالأم القرآن السيدة وبخواتم سورة البقرة وبالمبادئ مبدأ القرآن والخواتيم وبآمين على الموافقة بحاء الرحمة وإيم الملك ودال الدوان محمد رسول الله والذين معه وشداه على الكفار وحماء بينهم تراهم مجعا سجدا يبترون فلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود غان كماثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كذروا ان اخرج شادوه فازره فاستولى فاستوى على سوقه ينجي من الله ليبيض بهم الكفار وعد الله فجعني بدعائك رب شقيا وإني خفت وأخاف أن أخاف ثم لا أهتدي إليك سبيلا فاهتني إليك وآمني بك من كل خوف ومخوف في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يا فتع السماوات والأرض يا قيوم الدارين يا قيوماً بكل شيء يا, يا قيوم يا إلهنا يا إله كل شيء لا إله إلا أنت كن لنا ولياً ونصيراً وأمن بك من كل شيء حتى لا نخاف إلا أنت واجعلنا في جوارك واحجبنا بالذي عجبت به أوليائك فترى ولا يراك أحد من خلقك واصف علينا من الخير أكمله وأجمله واصرف عنا من الشر أصغره وأكبره طاسم حاميم عين سنقار مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان اللهم إنا نسألك الخوف منك والرجاء فيك والمحبة لك والشوق إليك والأنت بك عنك والطاعة من على بصادي مشاهدتك ناظرين منك إليك وناطقين بك عنك لا إله إلا أنت سبحانك رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَقَدْ تُبْنَى إِلَيْكَ قَوْلًا وَعَقْدًا فَتُبْعَ لَيْنَا جُودًا وَعَطْفًا وَاستَعْنِنَّا بِعَمَلٍ تَرْطَاهُ وَأَصْلِحْ لَنَا فِي ذُرِّيَّتِنَا إِنَّا تُبْنَى إِلَيْكَ يا غفور يا ودود يا بر يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا وقربنا بودك واصلنا بتوحيدك وارحمنا بطاعتك ولا تعاقبنا بالفترة ولا بالوقفة مع شيء دونك واحمنا على سبيل القصد واصلنا من حائرها İnnek, Allah'ın Şeyi'nin Kadir. Allah'ım, ya Jamian Nasi, Lütfümlerimizle birlikte, birlikte, birlikte, birlikte, birlikte, birlikte, birlikte, والنية والإخلاص والإرادة والخشوع والهيبة والحياء والمراقبة والنور واليقين والعلم والمعرفة والحفظ والعصمة والنشاط والقوة والبشر والمغفرة والفساحة والبيان والفهم في القرآن وخصنا منك بالمحبة والاستفاء والتخصيص والتولية وكلنا سمع وبصر ولسانا وقلبا وعقلا ويدا بأيده وآتينا العلم الدنيا والعمل الصالح والرزق الهني الذين لا حجاب به في الدنيا ولا سؤال ولا إقبال عليه في الآخرة على بساط التوحيد والشرع سالمين من الهوى والشهوة والطبع وأدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج الصدق واجعلنا من ذلك سلطانا نصيرا يا عليم يا عظيم يا, حليم يا عليم يا سميع يا بصير يا مريد يا قدير يا حي يا قيول يا رحمن يا رحيم يا من هو, هو يا هو أسألك بعظمتك التي ملأت أرثانا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 وبعد مناي واقترب شقائي وانت البصير بيحنتي لحيوتي وشهوتي وسوءتي تان مطلدتي وعمايتي وفاقتي وما قطح من صفاتي آمنت بك وباسمك وصفاتك وبمحمد رسولك صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يرحمني غيرك ومن ذا الذي يسعدني سواك فارحمني وأرني سبيل الرشد واحتني إليه سبيلا وأرمي سبيل الغي وجنقني إياه سبيلا واصحبني منك الحق والنور والحكم والعقل والبيان واحرسني بنورك يا الله يا نور يا حق يا مبين يا فتاح افتح قلبي بنورك وعلمني من عيمك وفحلني عنك وأسمعني منك وبصرني بك وقدرني بنور قدرتك وأحلني بنورك حياتك واجعل مشيئتي مشيئتك إنك على كل شيء قدير اللهم إني أمسيت وأنا أريد الخير وأكره وأكره الشر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فاحتني بنورك لنورك فيما يرد علي منك فيما يصطر مني إليك وفيما يجري بيني وبين خلقك وضيق علي بقربك واحجبني بحجب عزتك وعز حجبك وكن أن عجابي حتى لا يقع شيء مني إلا عليك لي أمر هذا الرزق فعصني من الحرص والتعب في طلبه ومن شول القلب به وتعلق الهم به ومن الذل للخلق بسببه ومن التفكر والتدبر في تحصيله ومن الشح ومن الشح والبغن بعد حصوله وما يعرض في النفس من ذلك وتخلقه بقدرتك على عينك وإرادتك من ضرورة الحاجات إلى خلقك واجعله اللهم سببا لإقامة العبورية وامشاهدة أحكام الرهوبية وهب لي خفنة من حفناتك ونورا من أموالك وذكرا من أذكارك وسرا من أسرارك وطاعة من الطاعة أميائك وسحبة لملائكتك وتولى أمري بذاتك ولا تكني إلى نفسي طرفة عيني ولا أقل من ذلك وجعلني حسنة من حسناتك ورحمة بين عبادك تحتي بها من تشاء إلى صراط المستقيم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 واعطني من فضلك ومنعني من كل عدو هملك ومن كل شيء يشخلني عنك وهب لسانا لا يفتر عن ذكرك وقلبا يسمع بالحق منك وروحا, وروحا يكرم بالنظر إليك وسرا ممتعا بحقاء قربك وأقلا حامدا لجلال عظمتك وزين ما ظهر مني وما بطن بأنواع طاعتك يا الله يا سميع يا عليم يا عزيز يا حكيم اللهم كما خلقتني فاهدني وكما أمدتني فأحيني وكما أضعمت فأضعني وأسقني ومرضي لا يخفى عليك فشفني وقد أحاضت خطيئتي فاغفر لي وهبني علما يوافق علمك وحكما يصادف حكمك وَاجْعَلْنِي مِنَ صدق بين عِبَادِكَ وَاجْعَلْنِي مِنَ وَرَثَةِ جَنَّتِكَ وَنَجِّنِي مِنَ النَّارِ بِعَطَائِكَ وَأَدْخِلْنِي جَنَّةَ حَالِمٍ وَمَا لَمْ بِرَحْمَتِكَ وَأَرِنِي وَجْهَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْفَعْ عَنِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَاجْعَلْ مَقَامِي عندك لا يمن بين يديك وناضر منك بين عني عدى لا يكون بين بيني وبينك واكشفني عن حقي قد الهم بعده لغيرك مع المزيد المضمون تكلمي شيء قديم. يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم يا عزيز يا حكيم منك. قد أيت من شئت بما شئت فكيف شئت على ما شئت فأيدنا بنصرك لخدمة مليائك ووسع صدورنا بمعرفتك عنده ملاقات عدائك وأجرب لنا من رضيت حتى نخضع له ونذل كما جلبته لمحمد رسولك صلى الله عليه وسلم وأصرف عنا كيد من سخطت عليه كما صرفته عن إبراهيم خليلك وآتنا أجرنا في الدنيا بالعافية من أسباب النار ومن ظلم كل جائر جبار وبسلامة قلوبنا من جميع الأريار وبوض لنا, لنا الدنيا وحقنا إلى الآخره واجعلنا في النهار من الصالحين انك على كل شيء قدير يا الله يا عظيم يا سميع يا عليم يا بارا يا رحيم وعبدك قد أحاضت به خطياته وأنت العظيم ولدائي كأنه لا يسمع وأنت السميع وقد عجزت عن سياسة نفسي وأنت العليم وأنا برحمتها وأنت البر الرحيم كيف يكون الأنبي عظيما معظمتك؟ مع أم كيف تحيب من لم يسألك؟ وتترك من سالك أم كيف؟ أسوس نفسي بالبر في لا يعذب عنك؟ أم كيف أرحمها بشيء؟ وخزائم الرحمة بيدك إلهي عظمتك؟ ma da et ulub abliyak, fasaur aldeyim kıl şeyim, famlı kalbi bagrametik, hatta laysur ve layadur aldeyih şeyim, ve esmğ idağim, bıxçayıl lutfi, fainn k إلهي ستر عني مكاني منك حتى عصيتك وأنا في قرتك واجترحت ما اجترحت فكيف بالاعتبار إليك إلهي جذبك لي أطمعني فيك وحجابي عنك أن يسني منك فاقضع عجابي حتى أصل إليك وارذبني جذبة لا أرجع بعدها إلى غيرك إلهي كم من حسنة مما لا تعب ناجر لها وكم من سنية مما لا تبغي لا وزر لها فاجعل سيئاتي سيئاتي من أحببت ولا تجعل حسناتي حسنات ما نبغلت فإن كرم الكريم مع السيئات أتم منه مع الحسنات فأشهدني كرامك على بصاد رحمتك ورطني بغضائك وصبرني على طاعتك فيما أجريت علي من أمرك ونهرك وأوزعني شكر نعمتك وغطني برداء عافيتك حتى لا أشرك بك غيرك ومن علي في الفهم عنك إن وإنك على كل شيء قدير إلهي معصيتك نادتني بالطاعة وطاعتك نادتني بالمعصية ففي أيهما أخافك وفي أيهما رجوك إن قلت بالمعصية فابتلني إن قلت بالمعصية قابلتني بفضلك فلم تدعني خوفا إن قلت بالطاعة قابلتني بعدك فلم تدعني رجان فليت شعري كيف أرى إحساني مع إحسانك أم كيف اجهل فضلك مع عصيانيك قام سران من سرك غني عنك بمالك فالكل كلك والأمر أمرك والسر سرك عدمي وجودي ووجودي عدمي فالحق حقك والجعل جعلك ولا إله غيرك وأنت العقل المبين يا عالم السر وأخفار يا ذا الكرم والوافا قلمك قد حاطا بعبرك وقد شقي في طلبك فكيف لا نشقى من طلب غيرك تلطفت بي حتى علمت أن طلبي لك جهل وطلبي لغيرك كفر ما من الجهل واصمني من الكفر يا قريب أنت القريب وأنا البعيد قربك آبا أب فأنا البعيد قربك أباسي من غيرك وبعدي عنك ردني للطلب لك فكل بفضلك حتى تمحو طلبي بطلبك يا قوي يا عزيز إنك على كل شيء قدير اللهم لا تعلمنا بإرادتنا وحب شهوتنا فنشغله أو نحجب أو نفرح من وجود مرادنا أو نحزن أو نسخط أو نسلم تسنيما نفاقا عند الفقد وأنت تعلم بقلوبنا فرحنا بالنعيم الأكبر والمزيد الأفول والنور الأكمل وغيبنا وغيب عنا كل شيء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 Vescxhrt el narin İbrahim, Vescxhrt el narin İbrahim, Ma Alihi Salam, Vescxhrt el jibal ve el hadide İdabud, Ma Alihi Salam, ve sahıllana سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا